وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم وهذه المحاضرة الثانية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو المنسوبة إلى شيخ الإسلام حياكم الله بارك الله فيك هذه كما قلت في المرة الماضية أن بعض العلماء قالوا بأنها منسوبة إلى شيخ الإسلام وليست له وبعضهم نسبها إليه رحمه الله وبينا الفرق في ذلك ونقل قلت أن الراجح في هذا الأمر من بيان أهل العلم في هذه المسألة أنها إن كانت لشيخ الإسلام أو لغيره فهي منظومة في العقيدة صحيحة وراسخة ثابتة يؤخذ بها ونسير عليها وهي تقع في تقع في 16 بيتا وتتكلم عن منهج اهل السنة والجماعة عقيدة اهل السنة والجماعة وبينت في المرة الماضية الكلام حول البسملة الكلام حول البسملة في المرة الماضية وربما يعني جعلنا المجلس كله في البسملة فقط لأهميتها ولو زدنا في الكلام حول البسملة ومباحث البسملة لزاد بنا المقام ولطال بنا الكلام لكن أجملتها حتى نفهم ما فيها من فوائد تأخذ منها وقلت أن بعضهم أثبث البسملة للناظم رحمه الله وبعضهم, وبعضهم نفاها وقال أن الناظم بدأ بأول بيت له في هذا النظم وقال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله فقلنا من باب بيان أهل العلم والمعروف عنهم أنهم دأبوا على تصنيف مصنفاتهم أن يبدأوا بالبسملة والحمدلة أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الجمع بينهم أو إفراد أحدهم أو غير ذلك ؟ وهذا في تصنيف أهل العلم كثيرا والبثملة والحمدلة لهم أدلة ثابتة على البداء وقد بيّنتها في المرة الماضية وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في البدء بها في المصنفات ليست فرضا أن يكتب بها وإنما سنة فمن أتى بها أتى بخير ومن من لم يأتي بها ليس عليه شيء فهنا النظم فيما يعني ظهر لي من شرحات أهل العلم أنهم أثبتوا له البسملة هناك أكثر من شرح أثبتوا له البسملة كما شرحه قديما أحمد وهو نقله عن السفارين وهو من المتأخرين يعني فبدأ هذا بالبسملة أيضا ولم يبدأ بالحمد له واكتفى بالبسملة فقط ثم دخل مباشرة على قوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله وربما يعني لم يذكر الحمد لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الأمر ولأنه يجيب السائل لأنه في هذا النظر مسؤول سأله بعضهم عن مذهبه وعقيدته فقال له يا سائلي عن مذهبه كما سيأتي في شرح هذا البيت فهذا بالنسبة إلى البسملة والحمد اكتفيت بما قلته في المرات الماضية لأنه لا نريد الإعادة بما لا يفيد الكثير من كان موجود في المرات الماضية سيستفيد إن شاء الله تعالى وكما قلت أن من أراد أن يحضر أو يواضب على هذه المجالس لابد أن يتابع ويراجع ويدرس ما يقال ويقيد حتى يستفيد لأن العبرة بهذه المجالس العلم وليس الوعظ أو القصص فالعلم به تحيي القلوب وكما قال أهل العلم حياة العلم المذاكرة وآفته النسيان وكل فن نتعلمه نستفيد منه وإذا درسناه دراسة منهجية صحيحة الفئلة تكون أكبر بكثير من السماع فقط أو القراءة فقط وهذا أمر معروف بين أهل العلم فبدأ النظم رحمه الله في منظومته هل الصوت واضح؟ طيب الحمد لله آآ بدأ رحمه الله هذه المنظومة بقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل وارك الله فيكم أخي مارك يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي هنا بيّن النظم رحمه الله أنه مسؤول في هذا النظم وهذا منهج العلماء قديما كانوا لا يؤلفون لمجرد التأليف وإنما يؤلفون لحاجة الأمر أن الناس يسألونهم عن مسألة فيجيبون بكتاب ولا يصنفون لمجرد التصنيف فقط او الشهرة أو أنه يقال له طيب الآن الصوت طيب يعني من عنده مشكلة في الصوت يخرج ويعود ان شاء الله يعني لو أحد يكتب للأخ زياد يخرج ويعود طيب نعم بارك الله فيك فكان من عادة العلماء قديما أنهم إذا سئلوا عن مسألة يصنفون أو يرسلون رسائل أو يصنفون الكتب نعم لو نهدي الكتابة على التكس بارك الله فيكم أفضل حتى يعني باقي الإخوة يسمعون لأن العدد ما شاء الله كثير الآن 71 شخص في الغرفة فدغط الغرفة يؤثر على الصوت أكيد يعني. فهذا كان حالهم رحمهم الله بخلاف الآن والله المستعان كثير يصنفون قبل يعني وصولهم في العلم لدرجة معينة يؤلفون ويجمعون المصنفات ويؤلفون ال الكتب ويجمعون الأقوال ويطبعون أقوالهم حتى يقال بأنه مؤلف أو بأنه مصنف أو بأنه صاحب كتاب كثير الآن لذلك كثرت المصنفات الإمام علي رضي الله عنه له قولة آآ آآ العلم نقطة كثرها الجاهلون العلم نقطة كثرها الجاهلون لذلك لما ينصح عالم طلاب العلم ينصحهم بماذا ينصحهم بالكتب الأصلية بالمصادر الأصلية بالكتب الأمهات ولا يقول لهم اعتمدوا على الملخصات أو اعتمدوا على الكتب التي ظهرت حديثا لما؟ لأن الأصل عند المتقدمين من أهل العلم أنهم هم الأصل وهم في خير وعلى خير ولذلك لو نظرنا إلى شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى هذا جمعوه له وكان من أسئلة الناس للشيخ رحمه الله كل هذا أسئلة له رحمه الله مجموع الفتاوى هذا وهو كبير وهناك مصنفات أخرى له عبارة عن أسئلة من أشخاص ويجيب عليها وربما صنف كتابا كبيرا من أكثر أو في أكثر من مجلد لإجابة سؤال واحد وغيره كابن حجر أيضا يذكر في مصنفاته أنه سئل كبعض الفقهاء بعض المحدثين وايضا، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا ذكر في بعض الرسائل أنه سئل وغيرهم كثر كانوا قديما يسألون ويصنفون في ذلك فالناظم هنا يقول يا سائلي ينادي هنا نداء في اسلوب نداء والمناداء عليه والسائل يا سائلين هذا النداء للتنبيه حتى ينتبه المستمع له وينشغل بسماع الاجابه لان الاجابه ستكون مهمة فلا بد من نداء يوقظ من كان غافلا فقال له يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ذكر هنا رحمه الله مسالتين وهم المذهب والعقيدة فبين هنا أن هناك فرقا بين مذهب الشخص وعقيدة الشخص لذلك قال ابن منظور رحمه الله في مادة ذهب والمذهب هو المعتقد الذي يذهب إليهم أو الذي يذهب إليهم أم أعتقد فلو أطلقنا لفظ المذهب أطلقناه على العام فهو ما يعتقده الشخص لكن المراد به هنا لأنه لحقه بكلمة وعقيدة فهو فصل هنا وفصل بين العقيدة والمذهب إذن شيخ الإسلام هنا أو النظم هنا رحمه الله بيّن أولا أنه سئل عن المذهب في الفروع والعقيدة في الأصول وهذا الراجح من تفسير هذه أو هذا البيت عند كثير من العلماء أنه سئل عن المذهب والعقيدة فالمذهب في الفروع والعقيدة في الأصول المذهب في الفروع أي في الفقه لأن الشيخ رحمه الله كان له مذهب في الفقه وعرف عنه رحمه الله أنه كان في بداية طلبه للعلم كان حنبليا يتبع المذهب الحنبلي ثم ارتقى في المذهب وعرف أقوال أهل المذهب ودرسه وتبحر فيه فأصبح مجتهد مقيد والمجتهد المقيد هو الذي يجتهد في المذهب ولا يخرج عنه وإنما يجتهد بأقوال أهل المذهب ثم ارتقى به الحال بعد ذلك وتبحر في أقوال العلماء خارج المذهب والمذاهب الأخرى ودرسها وتبحر فيها ونظر فيها وخاض حتى أصبح مجتهد مطلق فخالف المذاهب الأربعة في مسائل ويمذكورة له في كتبه منها مسألة الطلاق وغيرها فأصبح شيخ الإسلام رحمه الله مجتهدا مطلقا وإن كان ينتسب إلى الحنابلة ويذكرونه في كتب الحنابلة لكنه كان رحمه الله يأخذ بالكتاب والسنة وما دلت عليه نصوص فما خالفها يرده ولو كان من أقوال المذاهب كلها وهذا هو الأصل الذي يجب على الإنسان أن يسير عليه ويأخذ به هو الكتاب والسنة إذا صح الحديث فهو مذهبي المذهب هو الكتاب والسنة والإجماع وهي المصادر الأصلية للتشريع التي لا اختلاف عليها أما باقي المصادر الفرعية فقد اختلف فيها المذاهب كل بما يراه أقرب للدليل عندهم فسئل رحمه الله عن مذهبه آآ والمذاهب تختلف والمذاهب المعروفة كمذاهب الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي والحنبلي وهناك مذاهب أخرى كالظاهرية والحنبلي يعني غير ذلك من المذاهب بعضهم قال أنها ثمانية التي هي معروفة لكن كثير منها اختفى وظهرت أو بقيت المذاهب الأربعة المعمول بها التي يعني ظهرت في بعض البلاد وبعض البلاد تأخذ بعض هذه المذاهب وتطبقها عندها هل هناك صوت طيب يعني لا أريد أن يكون الإخوة لا يتابعون يعني إن شاء الله إن أغلق أغلقت عبارة على أحد يعني يخبرني بها أعيدها وأتكلم فيها مرة أخرى حتى لا يمل الناس, أو لا تمل الناس فالإنسان بطبعه يمل لكن لا بد من المناقشة لو هناك أحد عنده استفسر في مسألنا أقولها فيكتبها حتى أناقشه حتى لا ينشغل بشيء آخر عنها لأن يعني العبرة من هذه المجالس واركض فيكم العلم وعلم إن كان يعني بارك الله فيك فلا بد من متابعة لا بد أن يكون أمامك الكتاب هكذا طلاب العلم أن يكون أمامهم الكتاب وإن كان هناك فإذا يقيدها يراجع على الكتاب قبل الدرس وبعد الدرس وهكذا حتى نصبح من طلاب العلم نسأل الله ذلك فالشيخ رحمه الله سئل عن المذهب والعقيدة بعضهم قال أن المذهب جاء بعده العقيدة هامين وإياكم عند بعض أهل العلم أن عطف العقيدة على المذهب يعني عطف الشيء على معناه بعض أهل العلم قالوا أن عطف العقيدة على المذهب يعني عطف الشيء على معناه يعني هنا يراد بالمذهب والعقيدة شيئا واحدا وليس مذهبه المعروف في الفروع لأن الذي يسأله يعني ربما لا يهمه إن كان مالكيا أو شافعيا أو غير ذلك وإنما هو يريد مسألة في العقيدة وهذا هذه المنظومة يعني تتكلم حول العقيدة لمية شيخ الإسلام بن رحمه الله تتكلم عن حب الصحابة تتكلم عن القرآن وصفات الله عز وجل ورؤية الله عز وجل فهذه المسائل يعني مدارها حول مسائل العقيدة وليس مسائل الفقه المعروفة نعم يعني بعض أهل العلم رجحوا هذا أنه عطف العقيدة على المذهب لأنه قال يا سئل عن مذهبي وعقيدتي فجعل يأتي بالمذهب والعقيدة بشيء واحد لكن جاء بالمذهب يفسر معنى العقيدة لأننا كما قلنا في ابن منظور في لسان العرب رحمه الله ذكر أن معنى المذهب هو المعتقد الذي يذهب إليه الإنسان فربما جعلوا ذلك وهذا أقرب أيضا لمعنى هذه الأبيات فقال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي العقيدة هو ما اعتقده الإنسان أو ما عقد عليه قلبه ما عقد الإنسان على عليه قلبه ف عقيدتي انني عقدت القلب بشيء معين فهو دائما ياتي بالاقرار تقر بقلبك وينطق به لسانك على هذا الأمر فهذا هو العقيدة لذلك لما تقول أنا عقيدتي أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأنت بذلك تقر بقلبك وينطق بها لسانك فلا بد من عقاد القلب على هذا وربطه لذلك يقول عقد من عقدتي الشيء أي عقدته فالعقيدة هي الأساس الذي يرتكز عليه إنسان في دينه يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسألون رزق الهدى الرزق هنا له معنى عام ومعنى خاص من المعاني العامة للرزق أن الله تبارك وتعالى يرزق المؤمن والكافر في الدنيا فيرزق الناس جميعا الهواء والأكل والشراب فيدخل في هذا كما نراه في حياتنا اليومية أن الله عز وجل يبيح للإنسان سواء كان كافرا أو غير كافر او من الحيوانات أو من الدواب عموما الأكل والشرب والهواء الذي يتنفسه الأرض التي يمشي عليها وغير هذه من الأمور نعم بارك الله فيكم أخي زياد فهو الرزق بمعناه العام هذا الذي يندرج تحته كما قال الله عز وجل وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وهناك رزق خاص وهو رزق نافع مستمر في الدنيا والآخرة ويشتمل على رزق القلوب بالعلم والإيمان ورزق الأبدان بالرزق الحلال وهذا يكون للمؤمن هذا يكون للمؤمن رزق خاص به والذي يراد به هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رزق لهدى هذه أو هذا الرزق الخاص الذي يكون للإيمان رزق الهدى الهدى يرزق لمن؟ لأصحاب القلوب الصافية البيضاء النافعة الطيبة وهم المؤمنون عليكم السلام ورحمة الله رزق الهدى فهنا جاء بقوله رزق الهدى أي هذا القلب الطيب من للهداية يسأله الذي يسأل عن الهداية دعا له النظم رحمه الله أن يرزق الهدى لأنه يسأل عن الهداية ويسأل عن الحق ويسأل عن المذهب الصحيح والعقيدة الراسخة فهذا شيء جميل من الشيخ رحمه الله أن يشير إلى هذا الرجل الذي سأله يقول له رزق الهدى هداك الله تبارك تعالى وأنزل عليك الهداية وهذه الهداية إما أن تكون هداية توفيق أو هداية إرشاد وهداية التوفيق هي من عند الله عز وجل وهي أن يرفقها الله تبارك وتعالى للأمر وهداية الارشاد وهي للعباد والاثنان من عند الله عز وجل تحت مشيئة الله عز وجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقوله رحمه الله رزق الهدى من للهداية يسأل هل الصوت واضح؟ طيب الله المستعلم فالهداية دائما تكون من العبد لغيره في أنه يرشده إلى الطريق يوصله إلى المطلوب كفعل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أنهم يساعدون البشر أو يساعدون العباد في عبادة الله عز وجل ويوفقونهم بفضل الله عز وجل إلى معرفة ذلك الأمر فبعد هداية الإرشاد يوفق الله عز وجل من أراد له الخير كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين هذه هداية التوفيق من الله عز وجل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين لأن الإنسان لا يستطيع أن يجعلك موفقا في شيء معين وإنما أقول لك هذا طريق صحيح هذا طريق خطأ وأنت تفعل كما تشاء ولكن الله تبارك وتعالى إذا رأى منك خيرا وفقك له وأعانك عليه فلذلك الشيخ رحمه الله قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل الذي يسأل عن الهداية ويبحث عنها ويحتاجها دائما يوفق إلى ذلك من الله عز وجل أنه أخلص النية في البحث عن الهداية ولا يبحث عن الهداية إلا من أراد النجاح وأراد السلامة وأراد ضد الله تبارك وتعالى فدائما يرزق الهدى من الله عز وجل السلام ورحمة الله وإذا اهتدى عبد فهذا خير لهه فهذه الهداية ضد اله... ال... الضلال إذا كان هناك رجل ضال عكسه رجل مهتدي لذلك نقول جميعنا في خطوة الحاجة وأن الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم فالهدى الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هداية الأرشاد وهداية, وهداية السؤال وهداية الموصلة إلى توفيق الله عز وجل ودائما العبد يسأل ربه الهداية كما نقول دائما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فلذلك أصحاب الهداية كما قال الله عز وجل أولئكما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء إلى آخر الآيات ففضلهم عظيم نعم ربما يكون ذلك لأن الهداية ليس لها معنى آخر غير الهداية إلى الإسلام لكن كثير من من العلماء يعني يجعلون هذه الهداية خاصة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهدي الله تباره وتعالى به الناس إلى الإسلام يهدي الله تبارك وتعالى به الناس إلى دين, الاسلام عز دين الله عز وجل فلو قلنا الهداية هي السنة والسنة يندرج أو تندرج تحت مسمى الإسلام والإسلام أعمه لأنه دين الرسل دين الرسل نعم طيب, طيب بارك الله فيكم أكتفي بهذا وأكمل البيت الآخر في المرة القادمة لأن الأمر ولعل يكون هذا فيه خير إن شاء الله تعالى للإخوة للحضور فبارك الله فيكم و لأن عندي لأنني